وقالوا لي انها تستطيع ان وقسمات ذاوين لجرى أنك إذ ما أثني دن المجتمع أدل حقثه نتناصى De lucht is niet na, toch? En ik مليلي فستاث ربي لا وقت ما تثاوي للجراح نكيذ ما ذنبنا مكثيم أريد الحق تبني تنصح نكيذ ما نحسباش ومين أريد الحق تبني تنصح نكيذ ما نحسباش ومين نني ويغتشو متهل الحرير اغاري فوزان داف ويسيم نني ويغتشو متهل الحرير ارمي علي عسدو دو ضريم نني ويغدي الخير علي من الخير لا سعد يغلى ما حيي ما رمي قارب الموت ساخير لدك راجك عن اللي ما رضى لفت يات يكغر من وثاق ثيرين لم يحسن ذكير التسواريكغر من وثاق ثيرين أسمت فن في اللان ثاثث أثذ ورذ ثمينا فيلم أسمت فن في اللان ثاثث أثذ ورذ ثمينا سبعت كل شنين ارشي ظلم الواقفه فاثي طلمت انا اضبلي لو أريد فيك يعيض القرار في قرار نور نسين لو قاما أريد فيك يعيض القرار أكوذ موارهني غخاما هو روفغ لهنا مقار أكوذ موارهني غخاما هو روفغ لهنا مقار لا عشا كل غرتي سين في العمل وقثري